أَخْرَجَ لَكَ <تصفيق> كِتَابًا أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَوًى مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا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 فما كان دعواهم إذ جاءهم بحسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موازينه فأولئك هم المسلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآيات ما يظلمون ولقد متناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وَلَقَدْ خَلَقْنَا النَّاسَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ صَوَّرْنَاهُ كَمَا نُصُّرُكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَن يَكُونَ مِنَ السَّاجِدِينَ